على <الحلات> تمر شفت <ومر> او <ميان> <تمايلي> مره يعضل صبع عياني تمايل يا حلا تمر شفت او مره يعضل صبع أحلى احلى شباب بعقوه 100 <مية> هلله احلى دياله مدينه البرتقال احلى هل شفته؟ ونعم. مع الله من هالشفته؟ مع عبد الله منها هالشفته؟ مع عبد الله للصبح بصره. هو البصرة ساعدون رجال. شنو؟ الله الله. تمايل يا حلا مره شفته يد ومره ومرة يعضل صفعه. اهلا حسين الشهود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 ما يا حلاته مرة شفته ومره يعضل صبعة أحلى عقيل وأحلى حارث العقيل أحلى الرمادي واهل البصرة أحلى مع الله الشيخ نور أحلى اهل جيالي كافة الحضور منعجية أهل البصر أهلها، ها عسل, عسل يا عسل يا طعم شفته من رشفته شوفكته ونزلت دموعه. اه يا نار يا نار قلبي وي... لا حبش لو نصد عنا وزلفه نشوف افقد وزن حجي وزلفه اي وزلفه, وزلفة وي... اي اي اي اي اي اي اي اي ابو عرب شباب الكاظميه اشمع مدي ايدي عيد ودم وجرحي احس مثل التريد اسمو ايات يو يومه يو يو عظمو خوش تعلمت تعبيه يا يا اللي ما تمر بيها هذا خوش قوشت عليه علي عليه أمرني بك ليه يا اللي ما تمر بيها قريب أضععك ويا ما تثبت على راي قريب أضععك ويا ما تثبت على راي بعد ما أعمل فريضة من معلمي هذا مو شراب الكاظمي يا هذا مو خوش تعلو أعوض بيدك عياتي خافان يمر في شراب الكاظمي هذا مو خوش تعلو أعوض بيدك عياتي أدنى الحسبة شدري، هذا تنورة بعيد. أدنى الحسبة شدري، كل من هذا احلى شباب الكاظميه احلى الكاظميه وعلها واحلى البصره احلى كافه الحضور ما دار شيخ حسن حبش الدراجي اهلا سيد جليل حسين طحيبش احلا محسن البياتي احلا الدراجي لاهل الرمادي الله الله ايوه احلى بيت الطحيفش اهلا الكظماوي اهلا شباب الكاظميه واحلى بعرب الورد وخطاره مئة هلا واحلب عارور الكربلاء نحية من هيثم لورانس الورد لو عرب وضي لورنس متعاهد احلى بغداد ايوه احلى ابو عرب احلى تحيه من ابو عرب لكل السهرانين من الكاظميه للمحيط العدي الكظماوي القاسم باطر كل الحضور كل اهل الكاظميه 100 احلى فراس الكظماوي، احلى حيدر الزيرجاوي احلى العاصف أبو حيدر الزيرجاوي واحلى ناصر القصار شباب إلى حجي كريم شباب اقعد يا زعباشي خلوا بس بناتي رقصن احلى احثاره الله الله يا ورد رجاء رجال رح. بس البنات يرفصل رجال عن السياره بس البنات يرفصل اترجاكم الى متى زعم عليكم يلا نسمعي الشوبي ايه يلا عشر دار الشوبي هيت آه. احلى نصر القصار. احلى الفريجاوي احلى قاعة البنفسج احلى قاعة البنفسج 50 دولار محروق مية زي حسين الذهب ابو علاوي انت لله يا ابو ايوه ايوه احلى اثير شو هلأ هلأ هلأ على البصراوي حسين ابو علاوي الله الله الله اه اه اه اه وين حسام اه الورد؟ احلى انس العسدي الله الله يا انس احلى حيدر عصرية واحلى تفايش نالالا اي والله صفنا انت من هيين يا لايد ما هي ايام هي ايام احلى كردستان العراق هي تهلا اي والله صفنا انت من هيين صارت بالصفنات بعد موي اي والله صرت انت كل احلى كاكشوان كردستان العراق كاكا شوان وضيوفا هي تهلا يا كاكا شوان الورد الله الله احلى كاكا طارق اي والله صرت انت لما القطعت اليا اصبعت امي اه احلى احلم عبد الله الورده وفتار معفد الله شو؟ احلى شباب مدينة الصدر احلى نصير القصاب احلى قطاع سبعة سبعة زين الشماني نصير القصاب و المنفسي اها Some way.